بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد في لقاء سابق عن نائب الفاعل كواحد من مرفوعات الأسماء نحن نائب الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من قام به الفعل او وقع عليه الفعل بعد حذف الفاعل وتغيير صوره الفعل نذكر هذا الكلام طيب كان في بعض التوضيحات نعم نعم اللهم الله يعذب اجعل والفاعل الله. هم طمير مفعول به. اللهم اجعل اللهم هذا الكلام اجعل اللهم اجعل اللهم يعذب الله الكافرين. تمام? اجعل اللهم لا، مش مفهوم فكرنا هذا الكلام ممكن يقدم على الفاعل وممكن يقدم على الفعل والفاعل مع كقوله اياك نعبد واياك نستعين خلاص طيب في حد له تطبيقات على نائب الفاعل قول وعيد المتقون امم الجنه التي وعد المتقون ها المتقون ايه فعل وعد فعل, فعل, فعل ماضي مم. مبني مر. للمجهول مضموم اوله ومكسور ما قبل اخري طيب في ثاني ولقد اتى على القريه التي امطرت امطرت امطرت امطرت بفعل ماض مبني للمجهود لأن المضوم أوله برضو ومكسور ما قبل الآخر إيه اللي قبل الآخر الطاء لأن الأخير هو الرا ماشي أمطرة فيه النائب الفاعل هي لأن الساعة ليست فاعل الساعة التأنيف ليست فاعل خلاص واضح طيب فيتن يبقى لا يخرج يفريج. يخرج ده أصله كده وبعدين فعل المضارع بيبقى مضموم أوله ومفتوح ما قبل الآه أمم مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآه طيب هتقرأ أمثلة جنبي أمم خمسة وثلاثين ما حد؟ أرجو ألا يتكرر هذا. مش كلها تتكرر هنيلغي الدرس. طيب. المفترض إن إحنا عندنا المرفوعات عشرة وهي مبتدأ، خبر، والفاعل ونائب الفاعل، وده اللي تم درسه إلى الآن. عندنا بعد ذلك إيه؟ إسم مكانة، وخبر إن. خلاص التوابع كده والتابع الأربعة يتموا تابع إجماليًا وعشرة تفصيلا طيب التابع أو المرفوع الخامس هو إيه اسم كانت خلاص اسم كانت أو أحد أخواتها كانت وأخواتها هي أخوات كانت. نه تعالوا نعدوهم كده مع بعض كان أصبح أضحى ظل امسى بات أمس. بعد كده صار ما زال ما دام ما برح ما فتئ من فت. خلاص كان يعني كانت الماضي ايه خلاص بعد اصبح ايه أضحى. يعني بعد الصباح بيادي الضحى بعد كده ايه غلى. لان غل يعني بتشير الى حدوث الفعل او استمرار حدوث الفعل نهارا خلاص أمثى. يعني ايه يعني في المساء خلاص بات استمرار حدوث الفعل ليلا خلاص يبقى ظل عكسها ايه باث اضحى عكس اصبحى عكسها امسى يعني عندنا بعد كده اضحى خلاص بعدين صار ان صار الماء شايئ ها ما زال ما دام ما برح ما فاتئة منفك خلاص كده واضح دي اسمها كان وايه واخواتها طيب هذه الأفعال تسمى أفعال ناسخة ناقص أفعال ناسخة ناقصة يعني ناسخ منقول قال الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية دي أمرت بإيه؟ بالتوجه إلى الكعبه نسخت إيه؟ التوجه لبيت المقدس يبقى ما معنى النسخ؟ ها تغير من حكم إلى حكم تغير من حل إلى حل واضح؟ ده؟ واضح؟ طيب أما يقول بعالي أفعل نسخة يعني إيه نسخة؟ يعني بتدخل على الجملة الاسميه فتغير أحكامها الجملة الاسمية بتتكون من ايه؟ مبتدأ وخضر كان تدخل على الجملة الاسمية بدل ما ده اسمه مبتدأ نسخت اسم المبتدأ ده وغيرته خلته ايه؟ اسم كان ها؟ ها؟ ها؟ فتدخل على الجملة الاسمية فتنسخ الأحكام بتاع اسمه ده كان حكمه اسمه مبتدأ وده كان اسمه خبر هتخل. هتدخل كان على الجمله الاسميه هتنسخ هذا الحكم هتغير هذا الحكم زي ما تحولنا من قبل البيت المقدس إلى قبل البيت الحرام ها هنتحول من اسم مبتدا إلى اسم ايه اسم كان اسم ايه؟ كان. يبقى ده اسمه اسم كان بعد ما كان اسمه الحكم ده مكانه قانون جديد او حكم جديد اسمه ايه؟ اسم كان يبقى ما كان اسمه اسم مكانه، طلاش؟ الخبر، بدال مكان الخبر وكان خبر المبتدى، بعد الوقت اسمه إيه؟ خبر كان، واضح؟ يبقى أدي أول عمل عملته كان في الجمل الإسمي، أنت إيه؟ نشخت مسميات أركان الجمل، ما كان اسمه مبتدى بقى اسمه اسم مكانه، بدال مكان اسمه خبر بقى اسمه اسم إيه؟ خبر إيه؟ كان، أدي أول حاجة. ثاني حاجة؟ اسم مكانه، المبتدى كان مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ ام قلت لك دخلت عليه كان عليك أنا فغيرت حالته من الرافع إلى الرافع مانيش فاهم طب ما كان مرفوع ولسه ما هو مرفوع ما اتغيرش المبتدا كان مرفوع واسم كان مرفوع حصل تغيير سؤال هو المبتدا مرفوع ليه عشان الابتداء يبقى مرفوع بايه بالابتداء طب واسم كان مرفوع ليه بكان واضح يبقى التغيير هنا اللي تم هو صحيح ما فيش تغيير لان ده رفع وده رفع ها لكن سبب الرفع هنا ايه سبب الرفع هنا الابتداء وسبب الرفع هنا ايه يبقى ده مرفوع بكانه والتاني مرفوع بالايه بالابتداء واضح الناس خلينا طبعا التغيير واضح في الخبر الخبر كان مرفوع الخبر كان بقى ايه بقى منصوب ها واضح يبقى كان تدخل على الجمله الاسميه فبتعمل حاجتين ايه هما ترفع المبتدأ ويسمى اسم كان هذه الحاجة الأولانية ترفع المبتدأ الحاجة التانية بيسمى إيه؟ اسم مكان. كان وتنصب الخبر ويسمى خبر كان هذا ما هو خبر المبتدأ أو خبر ما عرفتنا إيه الحاجة التي تعملها في الجملة؟ تغير أسماء أركان الجملة وتغير إيه؟ أحكامها للإعرابين عشان كده اسمها إيه؟ فعل ناسخ عرفنا فعل ناسخ يعني إيه؟ واضح ان فعل ناسخ يعني نسخ الاحكام بتاعه الجمله ونسخ اسماء الجمله او مسميات اركان الجمله تمام طيب فعل ناقص يعني ايه يعني المعنى بتاعه ما بيتمش الا لما بجيب الجمله الاسميه كلها ما ينفعش كلمه واحده تكمل لي خلاص كلمه واحده لو جت ورا منه يعني لو قام محمد تم المعنى ولا ما تمش ها طب لو قلت كان محمد المعنى تم ولا لسه ناقص ها عشان كده تموه فعل ايه ناقص يعني ايه ناقص يعني الكلمة المرفوعه اللي تيجي بعديه ما بيتمش المعنى بيها ها المعنى بيبقى لسه ناقص لسه عايز ايه تتم عايز منصوب بعد كده عشان يكمل لي الايه المعنى واضح بلاش نشغل نفسنا دي اولا مش واضح تعالوا نأتي بأمثلة التي نحن عن مرفوعات الأسماء وهم مرفوعات الأسماء إيه اسم؟ كان وآخواته خلاص اكتب كده هذه الأمثلة وكان الله غفورا رحيما خلاص فعقروها فأصبحوا نادمين. خلاص. آه. لا يزالوا. لاحظوا الأفعال يا أخوانا بتعمل إذا جاءت ماضي وإذا جاءت إيه؟ مضارع يعني تصرفات. خلاص. لا يزالوا. بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم خلاص والذين يبيدون لربهم سجدا قياما كفايه من يعرف كان فعل ناقص اثناش. تمام؟ بيعمل ايه في الجملة؟ ها يرفع المبتدأ بس كده؟ ويسمى اسم كانة. دول حاجتين بيتعملهم في كل ركم. تغير حكمه العرابي وتغير اسمه. يرفع المبتدأ ويسمى اسم كانة. وينصب الخبر ويسمى ايه؟ خبر كان ها واضح؟ أيوة. طيب. فعل, فعل. فعل. فعل ناقص ناسف عشان نقول بس قعدة ساعة عشان تزمل لكن نقول فعل ناقص ناسف ده لو هو نعرف خلاص؟ طيب بعد الله اسم كان ماله أه. مرفوع وعلامة رفعه الضم ظاهرة ولا مقدرة ظاهرة طيب غفورا خبر كان منصوب وعلامة تطفيه ها الفتحى الظاهرة ورحيم خبرته رحيما خبر تاني ان عندي تعدد الاخبار أه؟ ممكن اخبر بكذا خبر عن حاجه واحده وهو اللي هو الله يعني وهو الغفور ادي خبر الودود 2 ذو العرش ثلاث المجيد 4 فعال لما يريد هذه خمس اخبار واضح يبقى تعدد الخبر ده حاجه ما ننقبش منها يعني. طيب <تصفيق> فعقروها فاصبحوا أصبحها من اخوات كان ها فعل ناقص ناس يرفع المبتدا وينصب الخبر يسمى المبتدا ويسمى اسم كان او اسم اصبح وينصب الخبر ويسمى خبر اصبح ها الفاعل فأصبحوا الواو ها واو الجماعه ها ضمير مبني في محل رفع رفع ايه اسم اصبح ولا فاعل لا اسم خلاص كده اسم اصبح في محل ايه رفع تمام طيب نادي مين خبر اصبح ماله منصور وعلامة نصبه حلياء نسينا النصب وعلامات النصب يخلنا اللي ها منصوب وعلامة نصبه هلياء لماذا جمع مذكر سالم طيب لا يزال دي على بعضها كده ايه فعل ناقص ناتخ لا يزال هو ايه اللي لا يزال ها بنيانهم البنيان بتاعه لا يزال بنيانهم ها عربي، ايه لا بنيان آه. اسم اسم ايه اسم لا يزال ماله مرفوع ها وعلامة رفعية الضم مخطوطه عليها على الميم ولا على الهاء على النون لأن آخر الكلمة هي غنيان وهم دي ضمير مضحلين واضح؟ طيب الذي بنوا ريبة خبر اصبح لا يزال غنيانهم ريبة الذي صفر نعم لا يزال بنيانهم الذي بنوا. لا صفح خلاص قريبة خبر جملة صلة الموصول اي جملة بعد الاسم الموصول بتبقى جملة صلة الموصول خلاص لان أي فعل بيتصل بضمير رافع ما بيبقش بيبقى هو الفعل لكن هنا عندي الفعل الناتخ بيبقى هو الاسم بتاعه. أي سؤالك هو كذا؟ أي فعل بيتصل بضمير الموصول وبيبقى إيه؟ الفاعل لكن انا عندي الفعل اللي هنا فعل من نوع خاص فعل اسم وفعل ناقص ناتخ يبقى بيصقل على جمله اسميه يبقى الوراء المرفوع ده ما بيبقش فعل بيبقى إيه؟ اللي كان أصلاً مبتدى ودرواتي بقى اسم بقى اسم للفعل الناس اخذر ما بيبقاش فاعل بقى لان كان دي ما بتبقاش فعل واللي بعدها فاعل بتبقى كان فعل واللي بعدها اسم كان واضحة؟ اصل الجملة في البداية كانت اسم ايه؟ جملة اسمية مبتدأ وخبر نعم اتصل على الجملة الاسمية كلام مش على الفعل دلوقتي انا بتكلم على ان كان نفسها ايه اللي تابع مش الفعل ده اللي وراه بيبقى فاعل لا اللي ورا الفعل ناسخ ما بيبقاش فاعل بيبقى اسم كان ها اصبح فعل ناسخ اللي وراه مش الفاعل اللي وراه اسم اصبح تمام واضح كده اه لا مش كده ده الموضوع ثاني ان احنا دايما متعودين ان الفعل وراه فاعل لا الفعل هنا ما هوش فاعل الفعل ده من خاص مو طبيعه خاصه ده اسمه فعل ناسخ بيدخل على جمله اسميه اللي بعديه بيبقى اسم اصبح اسم كان حتى لو كان اصبح اه ايوه اه خلاص كده طيب في جمل ثانيه معانا ولا فيش? اه والذين يبيتونه ها لربهم سجدا وقياماً يبيتون ها يعني ناقص ايه ناس ان اسمه وهو الجماعة يبقى وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم ايه يبيت لربهم زره مجرور ها سجداً خبر يبيت الذين ده مبتدأ وقلت يا بدون خبر كلها هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هي الاسم يا بيتون هي الاسم لا. لا الواو اللي فيها هي الاسم يا بيت هي الفعل الناس ايه يا هي الفعل الناس احنا كتبنا الأفعال الناسخه كلها دلوقتي وهو الجماعه اسم يا مرفوع او في محل رفع واضح كده طيب ده مفهوم ان إن اسم كان أو أخواتها من مرفوعات الأسماء. إن لو قدامي جملة ودخل عليها كان أو إحدى أخواتها بتبقى هي من مرفوعات الأسماء. إما مرفوع بضمّة، إما مرفوع بواو، إما مرفوع بـ ألف. وإما ضمير في محل رفع، اسم شرف في محل رفع، اسم موصول في محل رفع. يعني مقول واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون. آه. أصبح الناس الذين اسمه اصلاحه ماله مبني في محل رافع اسم وصول مبني في محل رافع اسم اصلاحه واضح كده؟ طيب استنى بقى مش حقش علينا فاتحة لأنه ده ايه؟ مش حقش علينا هو ايه؟ ماشي قال سبحان الله هذه التوصيل دي عمشه بعد بره طيب وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين من يعرف وكان منصوب ولا مرفوع فهنا منصوب خبر كان مقدم ها وفين الاسم نصر استنى وكان حق وكان نصر المؤمنين حقا علينا واضح حقا خبر بس مقدم واضح ولا شو واضح الجمله اصلها ايه وكان نصر المؤمنين حقا علينا نعرف نعرف الجمله دي كان فعل ناقص ناس نصره هنعرف <تصفيق> كان هنعرف الجمله الزمنيه نصر اسم كان مرفوع أه؟ المؤمنين مضاف اليه حقا علينا حقا ده الايه الخبر هيجيب لك الجمله وكان حقا علينا نصر المؤمنين ها اللي انا قلت عليه خبر هو الخبر بس كيف في مكان في مكان قبل مكان واللي قلت عليه الاسم هو الاسم بس أخر واضح؟ آه. ما هم؟ جار ان الله كان غفورا رحيما ها اعلى فين الله دلوقتي كان يعني ده فعل ناقص ناقص ماشي ها غفورا دايما ابو العباس مش محمود دايما ماشي بالرياضيات اللي ورا كان يبقى هو الاسم ما بعش ده منصور يبقى خبر كان ايه منصور ورحيم خبر ثاني منصور فين الاسم ضمير الله يمكن كان الله وكان هو هو هو ها؟ واضح؟ نعم. هو يعني هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو كان هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ضمير هو هو هو هو هو هو هو هو مفهوم كده؟ لو قدامنا جملة بس خلنا عليها كان عرفتوا هتعملين في الجملة بالذات الـ إيه الـ اسم كان من مرفعات الأسماء تمام؟ طيب النوع الثاني أو ال الصورة المقابلة لها إن و تدخل على الجملة الجسمية بتعمل شيء إيه؟ هم العكس تنصب المفتاة وترفع إيه؟ في عندي قارنتين عشان ما تلفظتش ما بين إن وكان عارفين الجملة الفعلية بدي كوم من إيه؟ الفاعل وفاعل ومفعول خلاص؟ طيب الفاعل بيبقى فوقه وهادينه مرفوع والمفعول به بيبقى منصوب هنأخذ منصوبات الحرف خلاص؟ تخيل بقى قدامي كده جملة كان الله غفورا ها؟ واقول لي ايه كان فعل واللي وراها فعل مرفوع وبعد كده مفعول منصوب وبعدين انسى الكلام ده واقول كان فعل ناسخ واللي ورا اسمه كان مرفوع واللي ورا كده ايه خبر كان منصوب بس على نفق الجملة ان الجملة الفعلية بيبقى اللي بعدها مرفوع واللي بعد كده ايه منصوب مش عارف الربط ده واضح ولا صعب تاني انا عشان افتكر كان بترفع ايه وتنصب ايه وان بترفع ايه وتنصب ايه هربط كان بانها جمله فعليه بتكون من فعل وفعل ومفعول الفعل مرفوع والمفعول ايه منصوب اهو كان بتخش على جمله اسميه بترفع اللي بعدها اللي هو المبتدأ اللي هو في مكان الفاعل واللي بعد كده اللي في مكان المفعول بتبقى ايه هنقول دلوقتي حاجهش حاضر حلو حاضر ماشي ها الرابط ده واضح ها الرابط ده واضح ها اللي هو ايه ان كان ها اللي في مكان الفاعل وراها على طول بيبقى ايه مرفوع واللي في مكان المفعول بيبقى ايه منصوب يبقى ترفع المبتدا وتنصبه ايه يبقى عكسها فين في ال بتنصب المبتدا وترفع ايه الخبر ده رابط الرابط ده ثاني اللي بيقول عليه الشيخ ابراهيم كان كم حرف ها ثلاثه وان كم حرف اثنين في الرسم في الرسم كان كاف والف ونون ان الف ونون ده فكان ايدها طويله بتنصب على الخبر بيد عنها وان صغيره متكينه ما بتنصبش اللي على المبتدا اللي جنبها ماشي يا شيخ دي رابط لان احنا اعتمادنا على الحفظ فعشوية هنقول كابا بترفع المبتدى وتنصل الخبر وبعدين شرر كابا بتنصل المبتدى وترفع الخبر وتحكين هنا البعضة احنا بنعلم الموضوع بايه؟ برابط. خلاص كده؟ طيب ان ايك كي قلتوا بذلك؟ ماشي اخوات انا ايه؟ هنقول اه إن انا واخواتها كلهم ان وان وكان لكن ليت لعل ان ان كان لكن ليت لعل دول اخوات ايه حاضر او دي ان واحاورها كلها لك ماشي ان الله غفور رحيم واعلموا ان الله سميع عليم واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ايه لا الله الزجاجة كانها كوكب دري. خلاص يا ليت قومي يعلمون لعل الله لا فلاش الله لعلك لك ناجح خلصنا محافظين خبر مباشر ماشي آه آه لكن المؤمن رحيم بس إن إننا جبنا خبر على الأفعال مش عايزين نتطل من النقص المرفوعات الأسماء خبر إيه إنا وأخواتي خبر إنا وأخواتي إنا تدخل على الجملة الإسمية إن الناس كانة عن عروف إن بتنسخ الجملة بس هنا اسماء إيه؟ فعل ولا حرف؟ حرف إن حرف ناس يدخل على الجملة الإسمية هتعمل ايه هينسخ اسمها واحكمها هه هيعمل ايه هه؟ المبتدا ويسمى اسم ان ويرفع الخبر ويسمى خبر ان يبقى بقول ده بدل ما اقول عليه مبتدا اقول عليه اسم ان منصوب وده بدل المقول اقول موظه خبر اقول عليه خبر ان منصوب استافر منصوب واضح هه لا ان لا مش اناسخ ناقص بقى كان هي لنسخ ناقص. إن ناسخ بس. إن حرف ناسخ. خلاص؟ لكن كان بنقول على حرف ناسخ ناقص. لما إن بنقول على حرف ناسخ بس. كان فعل ناسخ ناقص. إن حرف ناسخ فقط. آه. بترفع بتنصب المبتداه ويسمى اسم إن وترفع الخبر ويسمى خبر إن. نعم سؤال هي إن ان فعل ولا حرف ايه اللي بنقول عليه ناقص الفعل اللي لسه ما تمش معناه انما دي حرف توكيد حرف ترجي حرف تمني ها فما فيش له معنى بيتم وبينقص خلاص حرف ناسخ ينصب المبتدا ويرفع الخبر امم إن الله غفور رحيم. إن حرف ناتخ ن ينصب المتلأ ويرفع الخبر. هاه؟ تفضل حرف ناتخ يرفع المتلأ ينصب المتلأ ويرفع لي الخبر. طيب. الله اسمه إن منصوب وعلىه من نصبه الفتح. ها؟ غفور خبر إن مرفو وعلامة رفعه الضم. الضب رحيما خبر ثاني رحيم خبر ثاني مم. اعلموا ان الله طبعا فرق بين انه وانه ايه اخوانا انه بدأت في صدر الكلام زي ما قلنا ان الله غفور رحيم. انه من فاشتي في صدر الكلام ابدا لازم يكون قبل منها ايه؟ كلام زي فعلموا ان واضح يبقى الفرق بين ان وان ان تاتي في صدر الكلام اما ان لازم يسبقها ايه كلام صحيح طيب وعلموا ان الله سميع عليم ها ان حرف ناسي. ناصب، ها حرف ناسخ ينصب المبتدا ويرفع الايه الخبر طيب الله اسم ان منصور منصوب سميع خبر ان مرفوع وعليم خبرتين تمام <تصفيق> اتقوا الله وعلموا انكم اليه ترجعون أَنَّكُمْ انكم ان حرف ناس خلاص طيب اسمها فين في الضمير المتصل ده يبقى انكم دي تمام يبقى ضمير مبني في محل ها. في محل ايه بقى في محل ناصر في محل ناصر اسم ايه؟ انكم اليه تحشرون انكم تحشرون اليه كيف تحشرون؟ جملة خبر طبعا طبعا خدناش الخبر الجمل ولا عارفينه؟ طيب تحشرون فعل مبني للمجهول وهو الجماعة ايه؟ نائد فاعل ها؟ والجملة من الفعل ونائبه ونائب فاعل في محل ايه رافع في محل ايه رافع ايه رافع ايه خبر انه مضحة اليه جره مجروف الخبر هي ايه جملة تحشرون <تصفيق> نفصلناها الاول اه يبقى كلها في طيب انا لله وانا اليه راجعون ده الجزء الثاني وانا اليه راجعون ها, إنا. ها؟ أصلها إيه أصلها اصلها ايه اصلها اننا حرف نسخ واسمه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 إنه مرفوع وعلامة رفعه الواو واضح وعن يكون عمّلين نكتم كده وخلاص لا أنا أصدق أن عملت عمّلت على الكتاب وخلاص الكلام يقولونه مش مفهوم يعني مفهوم؟ الزجاجة سبعة، خليها على جنب الوقت كأنها كان امم حرف ناسخ اختي اختين طيب فين اسمها ها ضمير متصل مبني في محل نص اسم كان تمام كانها ايه كوكب الكوكب ده ايه خبر كان خبر كان ماله مرفوع وعلامه رفعه الضمه لا الضريه هنا ايه هي بيتكلم عن الزجاجة ولا عن الكوكب يبقى صفة لك خلاص انشور المعنى نعم الان ده اسم ولا شء اسم ماشي هيبقى خبر كان مرفوع امم ليث ليث حرف ناس، ها قومي مم. مم. مم. اسم لي تمال منصوب وعلامه نصبه فين الفتحه مم. على ايه على الميم اصل الكلمه يا ليت القوم يعلمون طيب بس المتكلم؟ المتكلم ده فبنها المتكلم ياء المتكلم دايما سيبها الى الكسر ما ينفعش الا ان الحرف اللي قبلها يكون إيه؟ مكسور والحرف اللي قبلها هو حرف الاعراب اللي هو الميم خلاص فينه منصوب بفتحه مقدره منع عن من ظهورها انشغال المحل بحركه المناسبه تاني يا المتكلم لما بتدخل على الكلمه لازم الحرف الاخير في الكلمه يبقى مقصود يعني المتكلم اللي على الكلمة لازم الحرف في يبقى مقصود على الحرف الاخير في الكلمة يبقى تمام بالايه الحرف الاخير إن بتقول وياء المتكلم دول حط لي عليه كسر ها لهون الأقرب اقرب نقول الاقرب للميم الياء الياء عايزه اللي يناسبها خلاص كده والثاني نقول لا انت بعيد بقى استنى أنت شوفك حل فهنا نقول ايه منصوب مقدارة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة ايه بحركة ايه؟ بحركة المناثنة شفت انت ادركوا انت اضافتها اشوف انت ادركوا ماشي خلاص يخلنا؟ طيب ليت قوم يعلمون ها؟ فعل وفاعل. لأنه هو الجماعي. هو الجماعة فاعل. كذا. والجملة من الفعل والفاعل في محل رافع خبر إيه لين. واضح؟ مش واضح. الخبر إما أن يكون مفرد. آه. يا زي ما قلنا الزجاجات كأنها كوكب. لو جه مفرد يبيه أول خبر. لو ما جش يتمو فعل، بيبقى الفعل والفاعل جملة في محل خب محل رافع في محل نصب حتى بالحالة اللي قدامي خلاص كده يعلم فعل مش كده ولا في مناشد الكلام ده طيب فين الفعل بتاعه يعلمون فين الفعل بتاع يعلمون واو الجماعة. الجماعه ضمير مبني في محل رفع فاعل صار عندي فعل وفاعل يبقى دول ايه دول ايه جمله فعلية فعليه من فعل وفاعل ها وضحت يبقى هي دي جمله الايه الخبر ها خبر ليت بما ايه مرفوع احنا نقول جمله الخبر في محل رافع لا مش مرفوع بالواو والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع لان الجمله ما بتبقاش مرفوعه ولا منصوبه الجمله بتبقى في محل لان انا هرفع ايه هرفع الفعل ولا ارفع الفاعل ولا ارفع المفعول لا هي الجمله على بعضها كده انا ممكن اشيلها واحط مكانها اسم مرفوع يبقى الجمله دي قاعده في محل اسم مرفوع الجمله دي محل لسه ما ظهرتش عرب الجملة الجملة الهين ليتا حرف ناسي قومي اسم ليتا منصوب بفتحة مقدارة حلطان دير العج شرح اين الخبر انا قدامي فعل وفاعل. هو الفعل ينفع خبر ينفعش خبر نعمل ايه؟ بنقول يعلمون فعل والفاعل ضمير الواو جملة واو الجماعة فاعل ها؟ وبعدين؟ والجملة من الفعل والفاعل في محل خبر ليت ابيبقى ايه؟ أو في محل رافع خبر ليت كده تمام؟ ها؟ وضع مش محمد طيب اين علامة الرافع؟ مفيش علامة رافع للجملة اقول في محل رافع مش هقول مرفوع ابوه ولا مرفوع ابقالف انه دي جملة العلامات الرافع كتبقى الايه؟ للمفردات انما الجمل واشبه الجمل بتبقى في محل خلاص كده ام ناجح ام تعلق عندنا كاف ضمير مبني في محل ايه رفع ولا رفع نصب ولا رفع كلام في محل ايه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 تنجح. فعل. فين الفعل بتاعه. اقول كده. والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. ها? الاول. وبعد نقول الجملة من الفعل والفاعل. ها? في محل رافع خبر. يبقى حاجة. كأنك تنجح. قعد في مكان ناجح. عشان كده قلنا في محل سكنة. في محل ايه? في محل كلمة مفردة مرفوعة. لو كانت كلمة مفردة مفرعة زي ناجح كانت تبقى ايه? مرفوع. لكن هنا جملة طب عليها فين ايه في محل وضحت شوية كده ولا لسه ها الخبر لما بيجي جمله سهل شوية ولا لسه هو احنا كان المفروض نتكلم عنه واحنا بنتكلم عن المبتدا وخبره ولكن ولكن ايه محل دلوقتي خبر ايه خبر بيبقى ايه خبر لا يت بيبقى ايه يبقى اول شيء محل رفع هم? مش سوا برده تمام ربنا ان شاء الله طيب احنا عرفنا كده النهارده ايه من منصوبات من مرفوعات الاسماء اه اسم كان خبر ايه خبر ان لا اسم كان من المرفوعات وخبر ان من المرفوعات لكن الباقي اللي خدناه ده عرضه خلاص مم. عايزين دين بقى كل واحد يجيب خمس امثله مختلفه بس لو الواجب ما جاش المره الجايه مفيش ده. ها خمس اسئله خمس امثله مختلفه على إن كان واخواتها ماشي؟ ما ليش كل الامثله كان تجيبلي مثال لكان ومثال لاصبح ومثال لاضحى ومثال لامسى ومثال ها لما زال وما و... خلاص كده؟ وخمس امثله لإن واخواتها برضه مختلفه مثال لكل ايه؟ لكل حاجه خلاص والمثال يجي ومكتوب يعرضه معاه هناك الله محمد اكتشار